يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأينانهم بشراكم اليوم تنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ضرونا نقت بسموركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسون راء فضرب بينهم بسمور له باب باطله فيه رحمة باطله فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ينادونهم ألمَّنكم معهم؟ قالوا بلا ولكنكم فتمتم أنفسكم فتمتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرت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 إن المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم